في ذلك لآيات لكل صدار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما اغسلتم به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب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 وَالسَّفَتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنيدٌ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْهَا إِنْ صَدِيدٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ويأتيه الموت من كل مكان، من كل مكان وناه وبيت ونورائه عذاب غليظ. مثَلُ الَّذين كفَروا بِرَبِّهِم أَعمالُهُم كَرَمادٍ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 اي يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد ان يشاء يذهبكم يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزين غَرَّزُوا لِلَّهِ جَمِيعا فَطَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ جَدَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْ أجذحنا أم صبرنا؟ أجذحنا أم صبرنا؟ ما لنا من نحس؟ سواء علينا أجذحنا أم صبرنا؟ أجذحنا؟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 وكفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لمّا قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووهدتكم فاخنففتكم وما كان لي عليكم من سلطان إِلَّا الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموني 119. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، كشجرة خبيثة نجت الثت فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الضالين ويفعل الله ما يشاء. أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّنُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جهنم ان يسلونها ورئس القرار وجعلوا لله ان دادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار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 سَانَ لَظُلُومٍ كَفَّار وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نعبد الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ الناس فَمَ تَ بعَِي فَإِنهُ مِنّ فمَْ تَ بِعَنِي فَإَِّهُ مِني وَمَنْ أسكنت من دريّة بِوادٍ بِوادٍ غير ذِ زرع عند بَيْتِكَ المحرم ربنا لِيُقيم الصلاة فَجَعَلَ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهُوِي إلَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 إن الله غافلاً أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنعين رؤوسهم إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنذر يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا, ربنا أخرنا إلى أجل قريب يقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمت من قبل ما من قبل ما لكم, من قبل ما لكم ان زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وترين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وإن الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَةٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو إِنْتِقَامٌ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهاب، وبرزوا لله الواحد القهاب، وتر المجرمين يوما يذم مقرنين, مقرنين في الأصفاد شرابينهم. قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سراب خطيران وتغشى وجوههم ننا صار بينهم قطران باتغشى وجوههم ننا وتغشى وجوه هم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصهاد